حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنة والموقودة والمنخنة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا وما أكل السبع إلا ما ذكّيتم وما ذبحا لنصب وأن تستقصموا بالأزلام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 اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أُوتُوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ مِن, الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين، محصنين غير المسافحين ولا متخذين أخداذ، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.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 وإن كنتم أَوْ أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغا وغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما أو فتيمم صعده طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم منعمته عليكم لعلكم تشكرون وذكروا نعمة الله عليكم ويثقه الذي واثقكم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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم مثني عشر نقيبا وقال الله إنه معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعذرتمهم وأقرلتهم الله وأقرلتهم الله قربا حسنا لعكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 لقد الكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمَن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا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 إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فالهب, فالهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون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 وَلقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الارملة مسرفون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 يقولون إن أُوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فحذرو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَادَكَ الَّذينَ لَم يُرِدِ اللَّهُ أَيُّ طَهِيرَةٍ قُلُوبَهُمْ لَهُم فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُم فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلصُّحْتِ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 وماذا أولئك من المؤمنين؟ إننا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفوا بما استحفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِي قُرْآنٍ هِذَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ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 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعته ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أممته واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 فَأَتَوْرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ دَنَقَشَاء إِن تُصِبْنَا دَاءً فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَشْفِيَنَا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَّادِمِينَ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبنا يحبهم ويحبناه أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولا عبأ لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولا عبأ من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار واتقوا الله فإن كنتم مؤمنين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 لبيئ سما كانوا يعملون لو لا ينهأهم الربانون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحث لبيئ سما كانوا يصنعون وقالت اليهود يا لله مغلول غلت أيديهم والعين بما قالوا بل يداهم بسوطتان بل يداهم بسوطتان ين يَقُولُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَنقَذُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء أم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريق كنبو فريق كنبو وفريق يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَانَ الَّذِينَ قَالُوا إن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 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم بل المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنت يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا هذا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق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 لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارى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 يَذَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ لِجِسُمْ من, مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 إن توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح في إِذَا ضيعوا اذا ما اتقوا وَعَمِلُوا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ لَا يَبْلُوََنَّكُمُ اللَّهُ بشيء مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِنِعْمَةِهِ فَامْنَعُوا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۖ إِنَّ الْهَوَى لَشَرٌّ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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلاذائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم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 لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ذا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعد منكم اثنان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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُّ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا ذا إن ذا إذا اللمن الرادمين ذلك أدنائي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافون أن ترد أيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا ما أجبتم قالوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْعِيوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِي مَرْيَمَ ذَكُرْنِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُوسِ إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُوسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَاءٌ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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا بائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك ورزقنا وأن خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذب احدا من العالمين